لم يبين هنا هل علم أم لا ولكن ذكر آيات القدرة الباهرة على إحيائهم بعد الموت هو بمثابة إعلامهم بما اختلفوا فيه لأنه بمنزلة من يقول لهم إن كنتم مختلفين في إثبات البعث ونفيه فهذه هي آياته ودلائله فاعتبروه بها وقايسوه عليها والقادر على إيجاد تلك قادر على إيجاد نظيرها ولكن العلم الحقيقي بالمعاينة لم يأتي بعد لوجود السين وهي للمستقبل وقد جاء في سورة التكاثر قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين وهذا الذي سيعلمونه هو يوم الفصل المنصوص عليه في السياق بقوله إن يوم الفصل كان ميقاتا قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا قرئ بالإفراد مهدا اي كالمهد للطفل وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك عند قول الله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا من سورة طاها قوله تعالى وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا قال صاحب التتمة أثابه الله تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان هذه الثلاثة كون النوم سباتا، أي راحة أو موتى والليل لباسا أي ساترا ومريحا والنهار معاشا أي لطلب المعاش. وذلك عند كلامه على قول الله جل وعلا من سورة الفرقان وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وكلها آيات دالة على القدرة على البعث كما تقدمت الإشارة إليه قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي السماوات السبع وتقدم للشيخ رحمه الله تعالى بيان ذلك عند قول الله جل وعلا في سورة قاف أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وساق النصوص المماثلة هناك وقوله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا النفخ في الصور للبعث وهذا معلوم وتأتون افواجا قد بين حال هذا المجيء مثل قوله تعالى يخرجون من الأجداد سراعا وقوله كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي والأفواج هنا قيل الأمم المختلفة كقوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن اوتي كتابه بيمينه الآية ولكن الآية بتاء الخطاب فتأتون أفواجا مما يشعر بأن الأفواج في هذه الأمة وقد روى القرطبي وغيره أثرا عن معاذ رضي الله عنه أنه سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ سألت عن أمر عظيم من الأمور ثم أرسل عينيه وقال تحشر عشرة أصناف من أمتي وساقها وكذلك ساقها الزمخشري وقال ابن حجر في الكهف الشافي في تخريج أحاديث الكشاف أخرجه الثعلبي وابن مردويه من رواية محمد بن زهير عن محمد بن الهندي عن حنظلة السدوسي عن أبيه عن البراء بن عازب عنه بطوله وهي بعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون أرجلهم فوق وجوههم يسحبون عليها وبعضهم عميا وبعضهم صما بكما وبعضهم ينظرون ألسنتهم فهي مدلات على صدورهم يسيل القيح من افواههم يتقذرهم أهل الجمع وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم وبعضهم مصلبون على جذوع من نار وبعضهم أشد نتنا من الجيف وبعضهم ملبسون جلابيب سابغة من قطران لازقة بجلودهم أما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت والمنكسون أكلة الربا والعمي الجائرون في الحكم والصم المعجبون بأعمالهم والذين يمضغون ألسنتهم العلماء والقصاص الذين خالف قولهم أعمالهم. ومقطوع الأيدي هم مؤذ الجيران والمصلبون السعات بالناس إلى السلطان والذين أشد نتنا متبع الشهوات ومانعوا حق الله في أموالهم ولابس الجلباب أهل الكبر والفخر انتهى بايجاز بالعبارة والله تعالى أعلم قوله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا تقدم بيان أحوالها يوم القيامة وتقدم للشيخ رحمه الله تعالى بيان ذلك مفصلا عند قول الله جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وعند قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب الأولى من سورة طاها والأخرى من سورة النمل. قوله تعالى لابثين فيها أحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساق لم يبين الأحقاب هنا كم عددها وهذه مسألة فناء النار وعدم فنائها وقيل المراد بالأحقاب هنا جزء من الزمن لا كله وهي الأحقاب الموصوف حالهم فيها لما بعدها من كونهم لا يذوقون فيها أي في النار أحقابا من الزمن لا يذوقون بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا أما بقية الأحقاب فيقال لهم فلن نزيدكم إلا عذابا وهذه المسألة قد بحثها الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب دفع من الاضطراب عن آيات الكتاب عند الكلام على هذه الآية وفي سورة الأنعام عند قول الله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله الآية وهو بحث مطول وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى في حينه وذكر القرطبي في معنى الحقد اثارا عديدة منها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يخرج من النار من دخلها حتى يكون فيها أحقابا الحقب بضع وثمانون سنة والسنة ثلاثة وستون يوما كل يوم ألف سنة مما تعدون فلا يتكلن أحدكم على أنه يخرج من النار ذكره الثعلبي وقد رجح القرطبي دوامهم أي الكفار في النار أبد الآبدين انتهى أيها المستمعون الكرام حسبنا من لقائنا هذا ما قد مضى وقد بقيت لنا في تفسير سورة النبأ حلقة واحدة نأتي عليها إن شاء الله في لقائنا القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته